بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعزاء المشاهدين مشاهدي قناه المجد العلميه أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الاكاديمي منيه مع فضيله الشيخ محمد حسان وشرح متن الاصول الثلاثه للتسجيل والمشاركه يرجى من الساده المشاهدين الدخول الى موقعنا عبر شبكه الانترنت www.islamacademy.net علما بان اخر يوم وميعاد للتسجيل هو يوم الاثنين المقبل ان شاء الله تعالى فضيله الشيخ اهلا ومرحبا بكم اهلا مشاهدينا ومحبونا اخضر تفضل قال المصنف رحمه الله تعالى الم ارشدك الله لطاعته أن الحنيفيه مله ابراهيم عليه السلام ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعباده وأعظم ما نها عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وأصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقطفى اثره إلى يوم الدين اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الفضلاء وطابت مطابعكم وشاكم وتبوؤتم جميعا من الجنة منزلا وأسال الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته ان يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاه في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه هذه هي القاعده الثالثة التي ضمنها المصنف رحمه الله مقدمته الرائعة الباهرة والتي بداها بقوله الم يرشدك الله لطاعته وقد تكلمت قبل ذلك عن قضيه العلم اما الرشاد ارشدك الله لطاعته اي هداك لطريقه المستقيم طريق الحق والهدى فالرشاد ارشدك اي هداك ودلك وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد اي اهديكم سبيل الحق والهدى والهدايه في اللغة هي الدلاله او الدلالة والارشاد والتعريف والبيان وهي تنقسم الى اربعه اقسام اصطلاحا لا يتسع الوقت لذكرها الان لكن كله اقسام لاقسام الهداية هدايه عامه وهداية الدلاله او الدلاله والأرشاد والتعريف بالبيان وهداية التوفيق وهداه في الاخره هذه اقسام الهداية اذا أرشدك أي دلك الله عز وجل وهداك الى طريق الحق والهدى هذه دعوه جميله من المصنف رحمه الله تعالى للمدعوين اعلم ارشدك الله لطاعته والطاعه هي فعل ما امر الله عز وجل به والامتناع عما نهى عنه سبحانه وتعالى امتثال الامر واجتناب النهي والوقوف عند الحد هذه الاصول تمثل طاعة الله سبحانه وتعالى اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين الحنيفيه هي التوحيد الخالص المائل عن الشرك صغيره وكبيره الحنيف هو عن الشرك الحنيفيه هي مله التوحيد الخالص المائله أي البعيده عن الشرك صغيره وكبيره وابراهيم اسلم الله تبارك وتعالى عليه وجعله خليلا له واماما للانبياء وقدوه للمرسلين فقال الله تبارك وتعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا إذن في إبراهيم خليل الله عز وجل واتخذ الله ابراهيم خليلا وقال الله سبحانه وتعالى مبينا أن ابراهيم هو الاسوه والقدوه للنبي صلى الله عليه وسلم ولامته من بعده قد كانت لكم أسوة حسنه في ابراهيم والذين معه قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه وقال الله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما حنيفا اي مائلا عن الشرك سائرا على طريق التوحيد محققا للايمان بالله سبحانه وتعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال جل وعلا إن اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه يا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين فإبراهيم على نبينا وعلى الصطه والسلام خليل رب العالمين وقدوه المحققين وقدوه سيد النبيين والمؤمنين وامام رب العالمين بل لقد اسما الله تبارك وتعالى عليه بقوله ان ابراهيم كان امه يا الله إن إبراهيم كان امه وستعجب اذا علمت ان ابراهيم قد اتاه الله عز وجل رشده من صغره ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين نشا في بيت يصنع فيه أبوه الحجاره الانسام ليقدمها لتعبد من دون الله لعله نشأ في بيت يصنع الاوثانه والاناهه الباطله المكذبه المدعاه ومع ذلك فقد آتاه الله رشد نشأ في بيئه كانت تعبد الكواكب من دون الله تبارك وتعالى ومع ذلك فقد آتاه الله رشد وقام يقيم الحجة على ابيه وعلى قومه بالدلاله البالغه والحجه البالغه تدبر قوله تعالى وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي لا لا لا هو يريد بهذا ان يقرع قومه الحجة بالحجة البرهان بالبرهان وإلا فابراهيم ممن اتاه الله عز وجل رشده من قبل وقد رزقه الله تبارك وتعالى التوحيد وشرح صدره له ولكنه في هذه المناظره العقلية يقيم الحجة على قومه ويقرعهم الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان والا فإن يذهب هؤلاء الجهلاء امام نور النبوة الباهر وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل راى كبا قال هذا ربي فلما أفل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 ومع ذلك قام يدعو اباه بشكمه بالغة وأدب جم يقول لابيه كما قال ربنا يذكر في الكتاب ابراهيم إنه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا ابي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا ابتي إني أخاف ايما أن شكه عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي قال أراغب أنت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجو منك وهجرني ماليا قال سلام عليك بعد كل هذا سلام عليك ساستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا فلما علم أن القوم قد افر على الكفر والعناد تبرأ منهم واعلن البراءة من الشرك والمشركين بل واعلن العداء على هذه الالهه المكذوبه الباطله المدعاه وتوعدها بقوله وتالله لا اكيدن بعد أن تولوا مربرين فجعلهم جذاذا حطم هذه الاصنام والالهه وحولها إلى ركام في ركاد وإلى رماد في رماد وأحالها ترابا في تراب وتالله لا اكيدن اصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لف لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا ما زالوا مصرين على انها الهه مع انهم راوها قد تبعثرت وقد تبهرجت وقد احيلت إلى ركام في ركام وتراب في تراب لكنه العقول حينما تغلق او ان شئت فقل لكنها البصائر حينما تطمس لكنها الفطر حينما تدنس وتحيد عن طريق الحنيفيه وتميل عن الحق إلى الباطل والشرك والضلال قال بالفعله كبير هذا فاسالوه إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكصوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال اتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا احرقوه قالوا احرقوه بعد هذا الحوار قالوا من فعل هذا بالهاتنا إنه لمن الظالمين ويردون ايضا بلغه الازدراء والتحقير دائما لأهل الحق والتوحيد قالوا سمعنا فاتن يذكره يقال له تصغير وتحقير وتقليل يقال له إبراهيم قالوا فتب على اين الناس لعلمنا الشادود ووجهوا له هذا السؤال قال أنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بالفعل الكبير هذا تسالون إن كانم تكون هو يقيم الحجة على قومه يقيم الحجه العقلية الدامغة ليخرجهم من ظلمات الشرك والضلال إلى أنوار التوحيد والايمان بالله تبارك وتعالى وهكذا ايها الاحبه حتى اسم الله تبارك وتعالى على الخليل بهذه الايه التي والله ما قرأتها قط إلا وكاد قلبي أن يرتعد إن ابراهيم كان أمة نعم لقد كان ابراهيم أمة واحده لقد كان ابراهيم امه واحده ونسمى لا تعجب جعل الله اماما للانبياء وقدوه لسيد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذين امنوا وهم الموحدون من اتباع امتي سيد النبيين والله ولي المؤمنين لا أريد ان تطول نفسه مع خليل الله ابراهيم الا فوالله لحتاجنا الى هذا اللقاء كامله فما احلى واروع أن يكون حديثنا عن قدوه المحققين وامام الموحدين وقدوه السيد المرسلين عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه اي ان مله التوحيد الحق وان الصراط المستقيم وأن البعد عن الشرك والسير على درب التوحيد اعلم أن هذه الحنيفيه مله إبراهيم وهي أن تعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين اذا الشيخ رحمه الله يلخص لنا بهذه الكلمات الأصلاء الذي من أجله خلق الله الخلق وخلق الله الجنه والنار وخلق الله السماوات والأرض بل وانزل الكتب بل وارسل الرسل انه العباده قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاعظموا ومعنى يعبدون اي يوحدون وان كان بعض اهل العلم قال بان معنى العباده اشمل من معنى يوحدون لكنه ان كان القصد بالتوحيد التوحيد الشامل الكامل فلا فرق اذا بين العباده التي خلقنا الله تبارك وتعالى من اجلها وتحقيق التوحيد وبين التوحيد بمعناه الشامل المتكامل فتفصيره العباده بالتوحيد هو تفسير حبر الامه وترجمان القرآن هو كلام ابو العباس رضي الله عنه ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابو العباس اي الا يوحدون اي الا يوحدون فالتوحيد هو أعظم ما أمر الله عز وجل به وهو افراد الله تبارك وتعالى وحده بالعباده واعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك وهو دعوه غيره معه سبحانه والدليل قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كل هذا يدور على قضية العباده ما هي العباده بل اخطر من هذا السؤال السؤال الذي يتردد الآن عبر الفضائيات وعبر المنتديات وعبر المجالس لماذا أمرنا بالعباده هل خلقنا الله قضية كلها تتلخص في أن الله خلقنا وخلق الكون وخلق الجنه وخلق النار وأنزل الكتب وارسل الرسل من أجل أن يعبده الخلق تتلخص القضيه كلها في هذه المسألة لماذا لماذا نعبد الله ليه انتم تقولون بان الله عز وجل غني عن الخلق لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصيه فلماذا اذا امرنا بالعباده سؤالان في غايه الاهميه ما العباده ولماذا امرنا الله بعبادته مع انه غني عنا لا تنفعه الطاعه ولا تضره المعصيه والجواب على السؤال الاول ما العباده العباده اصل معناها الذل العباده أصل معناها الذل يقال طريق معبد أي طريق مزلل قد وطئته الاقدام يقال طريق معبد أي مزلل قد وطئته الاقدام هذا هو تعريف العبادة لكن العباده التي امرنا بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب قال شيخ الإسلام المتيميه رحمه الله فمن خضع لانسان مع بغضه له فليس عابدا لله ومن أحب شيئا ومن أحب شيئا دون أن ينقاد له فليس عابدا لله فالعباده التي امرنا بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب كرر العباده في اللغه هي الذل يقال طريق معبد اي مزلل قد وطئته الاقدام لكن العباده التي امرنا بها تتضمن معنى الزل ومعنى الحب اذ لا يمكن ابدا ان تكون عباده الا بهذين الركنين بالذل والحب فهي كمال الذل لله مع كمال الحب لله فبعض الناس يقول نحن نعبد الله بالحب دون أن يمتثل الأمر ودون أن يشتلب النفس ودون أن يطف مع حدود الله تبارك وتعالى نقول انت كاذب في دعوات ليست هذه عباده على مراد الله سبحانه ولا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل العباده التي امرت بها هي كمال الذل لله كمال الانقياد والخضوع والتسليم والخشوع والرهبه والجلال مع كمال الحب يعني وأنت في غايه الحب لله والرضا عن الله تمتثل الامر وتجتنب النهي وتقف عند الحد وأنت تردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف شامل جامع فقال العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهره والباطنه الله تعريف جليل جميل خلاص ادرج شيخ الإسلام بهذا التعريف كل عمل صالح ابتغيت به وجه الله وكان على هدي وسنه رسول الله ادخله ضمن العباده العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه فالصلاه والصيام والزكاه والحج وصلة الارحام وبر الوالدين والابر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحسان للفقراء والمساكين والدعوة إلى الله والتوكل والرجاء والانابه والتفويض والخشية والاستعانه والاستغاثه كل هذا وغير هذا من العباده فالعباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهره والباطنه فالقلب له عمل القلب له عمل واللسان له عمل والجوارح لها عمل اذا العباده أيها الاحبه تسع الحياه كلها تسع الحياة كلها بشرطين الأول أن تصح النيه والثاني أن يكون عملك هذا موافقا لسنه سيد البشرية صلى الله عليه وسلم اكرر العبادة تسع الحياه كلها بمعنى حياه المؤمن كلها عبادة حياه المؤمن كلها عبادة بشرطين أن تصح النيه وان يكون عملك هذا موافقا لسنه سيد البشرية صلى الله عليه وسلم ومن أعظم الأدلة النبوية على هذه الرحمه النبيه ما رواه مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال جاء اناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور ذهب أهل الدثور بالاجور أي ذهب أصحاب الاموال بالأجر اجر كله لماذا قالوا يصلون كما نصلي امرتنا بالصلاه فصلوا معنا ويصومون كما نصوم امرتنا بالصيام فصام أهل المال معنا فاخذوا الأجر كله ذهب أهل الدثور بالاجور فقال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم اي بما زاد من اموالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ليس الله جعل لكم ما تصدقون به ان بكل تسبيحه صدقه وكل تهليله صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهى عن منكر صدقه وفي بضع احدكم صدقه والبضع لغه هو الفرج او الجماع يعني يصح المعنيان في لفظ البضع قال وفي بضع احدكم صدقه قال يا رسول الله اتي احدنا شهوته فيكون له فيها اجر قال ارايتم لو بضعها في الحرام يكون عليه وزر قالوا بل قال وكذلك لو وضعها في الحلال فله بها أجر اذا العباده تسع الحياة كلها فحياه المؤمن كلها عباده ما دام عملك خالصا لله سبحانه وتعالى وما دام عملك موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا العباده يا اخوه ليست امرا على هامش الطريق كلا بل هي الأصل الأول والغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل جميع الكتب وارسل جميع الرسل قال سبحانه وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوه المتين فمقتبل العباده بهذا التعريف ان يقول الرب جل جلاله امرت ونهيت وان يقول العبد سمعت واطعت مقتضى العباده ان يسلم العبد عقله وقلبه وجوارحه كامله لله سبحانه الذي خلقه لعبادته قل ان صلاتي ونسكي يعني ذبشي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ونناتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين فمقتضى العباده أن يسلم العبد كليته أن يسلم بصره وسمعه ولسانه وجنانه وجوارحه وعقله أن يسلم نفسه كله لله سبحانه وتعالى الذي امره جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له ومقتضى العباده أن يسير العبد ليصل إلى الله تبارك وتعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل الطرق إلى الله جل وعلا مسدوده الا من طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام قال شيخ الاسلام التيمي رحمه الله وجماع الدين اصلان الله الله يلخص القضية كلها في اصلين وجماع الدين أصلان الاول أن نعبد الله وحده لا شريك له والثاني ان نعبده بما شرع بما شرع على لسان رسول صلى الله عليه وسلم قال وهذان الاصلان هما حقيقه قولنا نشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمد رسول الله فبالشهاده الأولى يعرف المعبود عز وجل وبالشهاده الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل وكرر وجماع الدين اصلا الاول ان نعبد الله وحده لا له هذا هو الاصل الاول الثاني ان نعبده بما شرع لا بالهوى ولا بالعقل ولا من خلال ضغط الواقع بل بالشرع قال وهذان الاصلان هما حقيقة قولنا نشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمد رسول الله فبالشهاده الاولى الا وهي شهادته لا اله الا الله فبالشهاده الاولى يعرف المعبود عز وجل وبالشهاده الثانية الا وهي شهاده ان محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل الى المعبود عز وجل واضح يا اذا هذه الغايه مقتضى العباده ان يسير العبد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا يمكن أبدا أن تصل إلى الله إلا خلف رسول الله قال ابن القيم رحمه الله اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا بجسده التقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يبقى الطرق الى الله عز وجل تقطع بالقلوب وتقطع بالهمم الصادقة بهمم الرجال الصادقة العالية ولا يمكن أبدا أن تصل إلى الله جل جلاله بعقلك المجرد نعم قد تصل الى توحيد الربوبيه بالعقل قد تصل إلى توحيد الربوبيه بعقلك لكن الغايه ليست توحيد الربوبيه ولكن الغايه هي توحيد الالهيه هي أن تفرد الله بالعباده هي أن تفرض الله سبحانه وتعالى بالطاعه والتوحيد هذه الغايه التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لا من اجل أن يتعرف الناس على أن الخالق والرازق والله وفقط دون أن يحولوا هذه المعرفة بعد ذلك إلى خضوع ومحبه إلى ذل وانكسار وحب للعزيز الغفار لا امن من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تملكوا شجره بعد هذا يقول الحق سبحانه اى اله مع الله يعني عرفتم ان الذي خلق ورزق وابدع هذا الكون الفسيح واودعه كل هذه الايات وكل هذه النعم هو الله فالغايه اذا أن تفردوا هذا الاله العظيم جل جلاله بالطاعه والوحدانية والعبادة اي الههم مع الله بل هم قوم يعدلون يعدلون هو شرك التسويه شرك التسوية أي سووا بين الهتهم المكذوبة الباطله المدعاه وبين الحق سبحانه وتعالى الخالق الرازق الذي يستحق أن يعبد وحده وأن يوحد وحده جل وعلا العباده بهذا المفهوم تسع الحياه كلها وهذا يوقفنا على ان الانحراف المزري قد وقع فيه كثير من الناس في شأن وقضيه العباده فمن الناس من يحن ما حرم الله ويحرم ما احل الله او يتبع من فعل ذلك وهذا قبصرة العبادة لغير الله يكرس من الناس من يحل ما حرم الله او يحرم ما احل الله أو يتبع من فعل ذلك يتبع الاحبار او الرهبان الذين احلوا ما حرم الله او حرموا ما احل الله وهذه صورة من صور العبادة لغير الله جل وعلا روى الامام الترمذي والامام البيهقي في سننه بسند حسنه شيخنا الالباني رحمه الله تعالى ان عدي بن حاتم رضي الله عنه لما اسلم وكان نصرانيا لما اسلم دخل على النبي عليه الصلاه والسلام فقرا النبي قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال عدي لم يعبدونا يا رسول الله لم يعبدوهم أي لم يعبدوا الاحبار والرهبان فبين النبي لعدي معنى العباده فقال له صلى الله عليه وسلم الم يحرموا عليهم ما احل الله ويحل لهم ما حرم الله فاطاعوهم قال بلى قال فتلك عبادتهم اياهم هذا تفسير النبي عليه الصلاه والسلام للايه الم يحرموا عليهم ما احل الله ويحل لهم ما حرم الله فاتاعوهم وفي لو فاتبعوهم قال بلى فعلوا ذلك قال فتلك هذا القائل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلك عبادتهم اياهم فتلك عبادتهم اياهم ومن الناس من صرف صور كثيرا من صور العباده لغير الله فذبح لغير الله نذر لغير الله حلف بغير الله استعان بغير الله استغاث بغير الله طاف بغير بيت الله والله سبحانه وتعالى قل قل ان الامر كله لله والله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لان اشركت لا احبطن عملك لان اشركت لا احبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ونبينا صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس رضي الله عنهما ويقول له يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله لا تسال نبيا ولا وليا ولا ملكا مقربا بل اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك اه لو صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اهل لو استقر في قلوبنا هذا اليقين واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على اي ضر بك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف ومن الناس من فهم العبادة فهما مبتورا ناقصا جزئيا فالعباده عنده لا تتعدى اداء الشعائر التعبدية كالصلاه والصيام والزكاه والعمره والحج هذه العباده فلا حرج بعد ذلك ان ياكل الربا او ان يعاقر الزنا او ان يشرب الخمرة او ان يترك بناتهم متبرجات عاريات او ان يسب والديه او ان يأكل الحرام او ان يظلم مرؤوسيه او ان يؤذي جيرانه قل هذا ليس من العباده العباده ان اصلي واصوم واعتمر كل عام وحج كل عام اذا لا حرج بعد ذلك فيما اصنع هذا خلل وهذا فهم مبتور منقوص لحقيقه العباده وقد بينت ان العباده تشمل جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه الصلاه والصيام والزكاه والحج والحب لله والبغض في الله والحب لله والحب, لله والحب, لله والحب لرسوله والحب لالي بيت رسول الله والحب للصحابه والحب للعلماء والحب لاهل الإيمان والحب لاهل الطاعه والبغض في الله والتوكل والرجاء والتفويض والاستعانه والاستغاثه والذبح والنذر والحلف كل هذا من العبادة كل هذا من العبادة فمن الناس الآن من العبادة فهم العبادة فهما مبتوره ويصلي ويصوم ويذكر فان خرج من بيت الله تبارك وتعالى ترى إنسانا آخر تماما يترك كل دين الله في بيت الله وكانه قد انفصل عن الدين قد فصلنا عن شرع رب العالمين وعن منهج سيد النبيين وقد حذر الله من هذا الصنيع اللئيم من صنيع اليهود فقال سبحانه افلا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامة يردون إلى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون والسؤال الخطير ارسل العباده تريد ان تقول بان القضيه كلها تتلخص في هذه المسألة نعم تتلخص في العباده نعم اللهم خلق الكون الا من اجل هذه العباده نعم لماذا لماذا امر الله الخلق جميعا بعبادته اقول ابتداء بنادي الجواب على هذه المسألة لو تخلل الكون الخلق جميعا في الكون كله خلي بالكم من هذا التفصيل لو تخلى الخلق جميعا في الكون كله أو في الأرض عن عبادة الله سبحانه فالله جل وعلا غني عن كل خلقه لا تنفعه الطاعه ولا تضره المعصيه بل لا يزيد ملكه توحيد الموحدين ولا حمد الحامدين ولا شكر الشاكرين ولا ينقص ملكه كفر الكافرين ولا عصيان العاصين ولا اذناب المذنبين ابدا قال الله جل وعلا يا ايها الناس نداء عام يا ايها الناس انتم الفقراء إلى الله انتم والفقر نوعان كما قال ابن القيم في كتاب الماتع طريق الهجرتين فقر اضطراري وفقر اختياري الفقر الاضطراري هو فقر كل الخلق في الأرض هو فقر كل الخلق في الأرض فقر أكثر اكثر الكافرين بالله هذا مضطر الى الله جل وعلا هو فقير اضطرارا إلى الله فقير إلى شمس إلى الشمس إلى المور إلى الهواء إلى الماء إلى الأرض إلى آيات الله وهي خلق الله تبارك وتعالى فقير اضطرارا إلى الله جل جلاله وله اسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها ولما خلق الله السماوات والأرض قالت اتيا فوق طوع لاتيا طوعا او كر قال ستاتينا طائعين هذا فقر اضطراري لا يشذ ولا يحيد عن مخلوق من مخلوقات الله في اللافكان والله لا يريد من, من الخلق هذا الفقر انما يريد الفقر الاختياري وفقر العبوديه والذل والانكسار لله تبارك وتعالى وكلما ازددت فقرا من هذا النوع الثاني ازددت عند الله غنى كلما ازدت فقرا اختياريا لله ازدت عند الله غنى فكلما ازادت عبوديتك لله ازدت عزا عند الله كلما ازداد فقرك لله زادك الله غنى وزادك الله رفعه وزادك الله علوا ومكانه وشأنا عنده في الدنيا والآخرة يا ايها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز تدبروا هذه الايه الجليله التي تبين لنا اخوه أن الكون كله بعيدا عن الخلق وبعيدا عن من كفر من الجن يسبح الله ولا يغفل عن تسبيحه ولا يغفل عن طاعته وله من في السماوات والأرض الله وله سبحانه من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون فلو غفل الخلق جميعا عن تسبيحه وعبوديته وعبادته فالكون كله يسبح الله وملائكة الله لا تغفل عن تسبيحه وذكره وطاعته وعبادته قال جل وعلا في وصفه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون بل مرون بل في الصحيحين من حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر البيت المعمور الذي هو بمحاذاه الكعبة في السماء السابعه قال واذ به يدخله كل يوم 70 الفا من الملائكه لا يعودون إليه إلى يوم القيامه تصوروا هذه الاعداد التي تدخل البيت المعمور من لبد خلقه الله إلى أن يرى الأرض من عليا لنعلم أن الله غني عن كل خلقه لو كفروا واعرضوا عن الطاعة والعباده فالله غني عن الخلق جميل جميل هو القائل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث ابي ذر وفيه يا عبادي لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عباد لو أن اولكم واخركم وامسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيء يا عباد لو ان اولكم واخركم وانساكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء الى اخر الحديث جميل نتفق معك في هذا ولا ننكر هذا بعد كل هذا لازلنا نكرر السؤال اذا لماذا أمرنا بعبادته الجواب اولا لان العبادة حق الله على عباده لان العباده حق الله على عباده روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحمار يعني كنت اركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار واحد كنت رديفا النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فقال النبي لمعاذ يا ابو عان كنت نبي الرسول والصديق قال اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال معاذ الله ورسوله اعلم فقال المعلم والمرب صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا قال معاذ قلت افلا ابشر الناس رسول الله قال لا لا تبشرهم فيتكلوا فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تاثما اي خشيه من وقوعه في الاسم لكتمانه العلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعبد الله لان العباده حق الله على عباده يا أخي ليس بمستغرب ولا بمستنكر ان يكون لله حق على عباده بل المستغرب والمستنكر أن ينكر العبد والعباد والخلق حق خالقهم تبارك وتعالى يا اخي انت لا تنسى احسان من أحسن اليك من البشر انت لا تنسى احسان من أحسن اليك من البشر هذا ان كنت اصيلا اما اللئيم ينسى اللئيم ينسى اما الاصيل لا ينسى ابدا إحسان من أحسن إليه من البشر ولو بعد حين فكيف تنسى احسان رب البشر وانت غارق في إحسانه وفضله من رأسك إلى قدمك كيف تنسى وكيف تجحد حق خالقك عليك وفضل الله عليك ونعم الله عليك لا تعد ولا تحصى ورب الكعبة وانت عد نعمه الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار يا خ ينظر الى وجهك فقط في المرااه لتعرف حق الله تبارك وتعالى عليك من الذي خلق عينك ووضعها في هذه العلبة العظمية القوية واحاطها بالرموش حتى لانعكس أو تعكس اشعه الشمس حتى لا تؤذي عينك واحاط بهذه الاهداف حتى لا يساقط العرق بداخلها وامدها بهذا الماء المالح ليقتل الميكروبات التي تتسرب الي من هذا الهواء والرياح ومن الذي خلق اذنك بهذا الشكل وجعل لها هذا الصوان الخارجي البديع واودعها هذا الماء المر حتى لا تتصرب الحشرات الي وانت نائم ومن الذي خلق الأنف بهذا الشكل الجميل واودعه هذا الماء الذي يسمى بالمخاط او هذا الماء الحامض ليصبح او ليكون بمثابه الفلتر للتنقية للهواء حين تتنفسه ونرى خلق الفن بهذا الشكل الجميل وامده بهذا الماء العذب الحلو لتتزوق به الوان الطعام والشراب وجعل القواطع لتقطع والانياب لتمزق والضروس لتطحن واللسان ليتحرك واللعاب ليسهل وجعل هذه البوابه المنيعه التي تسمى بلسان المزمار التي لو اخطات في عملها مره طوال وظيفتها طوال حياتك في الدنيا لها لهلكت في التوي واللحظة البلعوم يشد القصبه الهوائيه عند الاكل ويشد الملعومه أو يشد اللسان المزمار يشد الملعومه عند التنفس ويشد القصبة الهوائيه عند البلع لو اخطأ مر لهلكت وقتلت في التوي واللحظه او مت في التوي واللحظه ثم بعد ذلك البعون ادفع الطعام للمعده تقوم بدورها والبنكرياس يقوم بدوره والامعاء الدقيقه تقوم بدورها والامعاء الغليظه بوظيفتها وفتحه الشرج كل هذا وانت نائم وانت غافل ما اصدرت امرا واحدا لعضو من هذه الاباء ان يتحرك او حتى ان يستريح قليلا من الذي خلق لك هذا الكون من عرشه إلى فرشه من سمائه الى ارضه وامده بهذه الايات في هذه القبه السماء الزرقاء وامده بهذه الآيات في الأرض يا اخي لو نظرت الى الى اي نبات إلى أي ايه من ايات الله في الارض لعرفت حق الله تبارك وتعالى عليك لعرفت انه وحده والذي يستحق ان يعبد وان وحده وان يطاع يا اخي انظر الى كوز الذره كله كوز الذره كلنا اكل الذره لكن ما فكرنا ابدا هل نظرت يوما الى كوز الذره لتسجد بهذه النظره قربا الى الله وزلا وحبا اي وعبوديه لله جل وعلا قل من فكر هذا انظر الى كوز الذره وا اخلع عنه هذه الثياب اخلع ثوبا بعد ثوب بعد ثوب بعد, بعد ثوب لتصل الى حبات الذره الى هذه الحبات اللؤية الجميلة البيضاء وانظر الى رصافها بهذا الاتقان والجمال والابداع واسل نفسك من وضعها بهذا الشكل البديع وبهذا الاتقان الجميل ثم هذه الشعيرات التي تسمى بالشرابه هل فكرت لماذا وضعت بهذا الشكل المبدع الجميل لولا هذه الشرابه ما اكلت الذرة فهي تقوم بعملية نقل حبوب اللقاح ثم هي تقوم بعمليه التنفس في آن واحد تخرج ثاني اكسيد الكربون الناتج عن تنفس حبات الذرة بداخل هذه الأثواب والاغلفه لتخرجها لك أنت تخرج الاكسجين الناتج الناتج عن التنفس وتدخل ثاني اكسيد الكربون لحبات الذرة اللي ثم هذه الاسواب لو نظرت اليها لوجدت عجبا سترى ان الثوبه الخارجيه خشن الملمس وكلما وصلت الى حبات الذرة تجد الثوب يرق في ملمسه ويصبح ناعم الملمس لتتناسب هذه الاسواب الخارجيه مع ظروف الجو من وسائل التعريه من الريح والشمس والمطر ثم ليتناسب هذا الثوب الرقيق الناعم الملمس مع حبات الذرة الرقيقه الجميلة امر الى اي شيء وقفت يمنا على منطقه اللسان في رأس البر في نظميات مثلا لترى كيف لا يختلط الماء العذب مع الملح الاجاش والله سبحانه تبارك وتعالى كله هو الذي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيانه لا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب ايات عجيبه فانقول من الذي خلق لك كل هذا هذا الاله العظيم ثم هذا الاله العظيم الذي ارسل اليك محمدة صلى الله عليه وسلم وانزل عليه القرآن ليكون القرآن حبلا للنجات ممدودا بيننا وبينه تبارك وتعالى الى ان نلقاه الى ان نلقاه ثم هذا الاله العظيم الذي شرح صدرك للتوحيد والايمان وهذه اشرف نعمة دعك من كل ما ذكرت لكن فكر في نعمه الإيمان فكر في نعمه الإسلام يمنون عليك ان اسلمه قلنا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان ان كنتم صادقين الله تبارك وتعالى هو الذي من عليك بالإسلام والإيمان وحبب اليك الإيمان وزينه في قلبك وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان دون اختيار منك اصلا ودون رغبه منك اصلا يعني أنت نشأت في بيت واحد الله فحتى الله كل مولود يولد على الفطره فابواه يهوداني فابواه يهودانه او ينصرانه والحديث في الصحيحين حديث بريره او مجساني فانت نشأت في بيت واحد الله توحد الله تبارك وتعالى وهذا فضل الله ياتي من شاء ذلك فضل الله ياتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا نشا في بيت يهودي فصار يهودي وهذا ولد في بيت نصراني فصار نصراني وهذا ولد في بيت مجلسي فصار مجساني يعبد النار ونحن بفضل الله وبرحمته وتوفيقه خلقنا الله في بيوت موحده توحد الله جل وعلا فوحدنا الله سبحانه أي نعمه هذه واي شرك هذا ومما زادني فخرا وتيها وكتب باخمصي اطى الثريا أو باخمصي اطى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وام سيرت احمد لي نبي هذا الاله العظيم الا يستحق ان يعبد فالعباده حق الله على عباده لا أريد ان اطيل النفس في هذا اكثر من هذا العباده حق الله على عباده ثانيا اه من ارقي واجل صور الرحمه من الحق بالخلق ان امرهم بعبادته اكرز نحن كل بان الله رحيم من اسماءه الرحيم والرحمن ومن صفاته الرحمه ونؤمن بان رحمته سبقت غضبه وغلبت غضبه انا أقول من أعظم وارق صور الرحمه ان امر الله الخلق بعبادته لا اله الا الله تدبروا مني هذا فذا كلام بليغ جدا ونفيس من أعظم وارق صور الرحمه ان امر الله الخلق والعباده بعبادته ليه لان العباده لهم هم لهم هم لنا نحن لان العباده غذاء لارواحنا لأن العبادة حياة لقلوبنا لان العباده سبب لتفريج كروبنا لان العباده تقربنا من ربنا تبارك وتعالى ثم بعد ذلك نعبد الله لذاته لانه يستحق أن يعبد وطلبا لجنته وخوفا من ناره وافصل في هذه الاصول سريعا نعبد الله لأن العبادة غذاء للارواح انت بدن الروح الانسان مخلوق بدن اروح جسد روح طيب انا اعطي البدن ما يشتهيه من طعام وشراب وزوجة في الحلال الطيب الى غير ذلك لو لم اعطي الروح هي الاخرى غذائها تصرخ الروح في اعماق الجسد تريد هي الاخرى غذاء وشراب ودواء وغذاء الروحي لا يعلم حقيقته إلا من خلقها لأن العلم يتوقف عند الروح اذ أن الروح لا تقاس بالترمومتر ولا توزن بالجرام ولا تضع في منطقة التجارب في معامل الكيميائي والفيزيائي ومن هنا يقول ربنا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا فالعباده هي غذاء هذا الروح لا تعرف هذا إلا من طريق الرسل إلا من طريق الانبياء لأنهم يأتون بوحي الذي خلق الاعلوم الخالق ولا طفل خبير اذا العبادة غباء لهذا الشق الاخر في الجسد وهو الروح لان الإنسان لا يمكن أن يعيش حياة سوية مستقيمة بحياه البدن فحسب ولا يمكن ان يعيش بروحه فحسب لا يمكن ابدا أن يقتل البدن ليحيى الروح ولا يمكن ابدا ان تقتل الروح ليحيى البدن بل لابد أن يحيى الروح والبدن معا لذا لا يمكن لطائر جبار ان يحلق في أجواء السماء بجناح واحد ولو نجح في فتره ولو طالت فانه حتما سيسقط لينكسر جناحه الاخر ارى ان الوقت قد انتهى لكن أفصل ان شاء الله تعالى ربما في الأسئلة في هذا الجواب البديه على هذا السؤال لماذا امرنا الله تبارك وتعالى بعبادته والله أسأل أن يوفقنا جميعا لعبادته وطاعته انه ولي ذلك والقادر عليه فتح الله عليكم فضيله الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم اعزائي المشاهدين نبدا الان في استقبال اتصالاتكم واسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف او عبر موقعنا على شبكه الانترنت معنا اتصال من الاخت ام عبد الله من السعودية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي يا اختي ذكر فضيله الشيخ جلال الله أن كل الطرق الى الله مستوبه الى طريق محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام انا راوي ذلك الكلام اللطيف مروه وجه فضيله الشيخ لعامة المسلمين فيما يتعلق بالاحتفال بمولد النبي الشريف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وييك مع اتصال اخر من الاخت رجاء من السعودية السلام عليكم ورحمه الله الاخت رجاء عليكم السلام ورحمه الله تفضلي يا عليكم السلام ورحمه الله فضلي بارك الله فيكم وجزاك أه. الله خير الجزاء يا فضيله الشيخ وجزاكم ونفع الله بعلمكم اللهم امين امين, أمين. بارك الله فيكم حضرتك ذكرت ان الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادته ومن ذلك اسباب وذكرت من حضرتك إن ان العباده ولحق لله سبحانه وتعالى السؤال اعتراضا وقلت ايضا ان كي... كي... كيف لا نستحي من الله سبحانه وتعالى لا ممكن السؤال مره من من النعم والخيرات وال وال, وال, وال في في, في كل في, في كل ما نتنعم به من لا. الدنيا و وماها بالله يعني لا. بما نعني ان الله سبحانه ان الله سبحانه تعالى خيره الينا نازل وشرره الينا لا. وشرنا اليه صاعد نعم فكيف نتعامل مع العباد الذين يجحدون وينكرون والعياذ بالله وينكرون والعياده بالله آه آه آه فضل اهل الفضل عليهم نعم. من فضل. من الناس نعم واضح زائد زائد, زائد انه يبدعون والعياده بالله لو تفضل على عليهم احد ب ب بعمل وفي فعلا قصد الاجر منه كله لله عز وجل يتاول والعياده بالله بأن آه آه هذه الأمور اللي, اللي فعلت او قدمت والعياذ بالله ياخذها باسلوب المعايره فكيف يكون التعامل مع هذا الشخص وتفضلت حضرتك بان هذا لؤم من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل صحيح. صحيح. وإذا لم يعطي لاهل الحق حق الاهل الفضل حقهم فهذا جحود يعني طيب جزاكم الله خير هؤلاء قطعه ان كانوا صحيح. من من من مقربين الينا نعم, نعم. جزاكم الله خير جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ الاخت ام عبد الله كانت تريد توجيها من حضرتكم عن المولد الشريف ارى من الجفاء أن نختزل حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ان نحتفي به في يوم من أيام العام يعني قد يستغرب البعض الان الجواز بهذا المنظور اقل من الجفاء ومن عدم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره انختزل أن احتفاءنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في العام يا اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره عند المؤمن أن يحتفي به مع كل نفس من أنفاس حياته لانه كان سبب نجاته من النار ولو كان الاحتفاء بهذا الشكل المعلوم يقرب من الله ويحبه رسول الله لفعله او الناس وأقرب الناس وأحب الناس لرسول الله وهم الصحابه رضي الله عنهم فمكانه نبينا عندنا أن نحتفي به والله مع كل نفس بل انا الخص المساله واقول وانا اقسم بذلك أو على ذلك برب جل وعلا قل والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي فقدر النبي عندنا اخوه نحن المؤمنين ان نحتفي به احتفاء بالقول والتصديق والعمل والذب عن سنته وامتثال امره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده وتبليغ دعوته لاهل الارض وحب النبي صلى الله عليه وسلم حب يفوق حبنا لأولادنا وأموالنا بل وأنفسنا التي بين جوانحنا وجوانبنا من يدعي حب النبي ولم يقت من هديه فشفاهه ووراءه فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعه وفاء فيا المسلمون يا ايها المؤمنون ربما يحتفى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من هذه الليالي ويحدث فيها ورب الكعبه ما يخالف هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام فان نقول احتفاء الحقيقي ان تصل امره ان نجتنب نهيه ان نقت عند حده ان نذب عن سنته ان نحكم شريعته ان نبلغ دعوته ان نرفع رايته ان نحبه حبا يفوق حبنا لاولادنا واموالنا وزوجاتنا وانفسنا بين جوارحنا كما قال عمر بن الخطاب في البخاري لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي يا رسول الله قال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك قال والذي نفسي بيده لا انت احب اليا من نفسي يا رسول الله قال الآن يا عمر اي الان تمل ايمانك يا عمر هل يستغرب بعض المسلمين الآن واقول عمر لسه من دقيقه واحده بيقول انا احبه لكن ما احبكش من نفسي وفجاه يقول انا احبك اكتر من ما الذي غير قال الخطابي رحمه الله هذا من ابدع وانفس ما قرات قال الخطابي حب الإنسان لنفسه طبع أنا أحب نفسي جبل وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب فلما نظر عمر في الأسباب فوجد أن النبي كان سبب نجاته من النار علم انه يجب أن يكون احب إليه من نفسه لانه لولا الإيمان بالله وبالرسول ما نجت نفس عمر من النار فحينئذ قال وأجاب بحب الاختيار لا بحب الطبيعي اذ لا سبيل إلى قلب الطبيعي عما جبلت عليه نظر في حب الاختيار بتوسط الاسباب فقال لا انت احب إلي من نفسي يا رسول الله فاسال الله ان يرد الامه الى الحق ردا جميلا والى قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره انه هو لذلك القدر عليه الاخت رجاء من السعودية كانت تسأل عن كيفيه التعامل مع الذين ينكرون فضل أهل الصبر عليهم على اي حال انصح هذه الأخت الفاضلة وغيرها من اخواتي واخواني بأن المؤمن ان قدم خيرا فهو لا يبتغي بهذا الخير إلا وجه الله تبارك وتعالى وان قدم معروفا او افدى احسانا فهو لا يبتغي بذلك الا القربه من الله جل وعلا ومن ثم لو تنكر لو تنكر من اسدي اليه الخير واسدي إليه المعروف لهذا الخير ولصاحب هذا الجميل والمعروف فهذا يدل على لؤمه ويدل على جحوده ويدل على عدم خيريته ولا حول ولا قوه الا بالله لأن من لم يشكر الناس كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله عز وجل لكن اقول ما دام المسلم او ما المسلمة تفعل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى فلا يضرها بعد ذلك ان اعترف هذا المتفضل عليه بالاحسان او بالفضل او لم يعترف صحيح ان لا انكر ان النفس البشرية بشرية يعني ربما يتالم الانسان لذلك وهذا امر جبلي وهذا امر فطري بل قد تالم ابو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال نصح ابن اسافه ما قال في فض في حق سيده عائشه رضي الله عنها الذي ينفق عليه ويغدق عليه العطاء حتى قال الصديق هو من تذوى ذروه سنام الصدقية في هذه الامه قال لنعننا لنعنن العطاء والصدقة عن مصطح حتى نزل قال الله تعالى ولا يقتل الفضل منكم ما من ساعه ايات للقربه وبعدين الا تحبون ان يغفر الله لكم فلما قرأ النبي الايه قال لا والله والله بل احب ان يغفر الله لي والله لا انه عنه الصدقة ابدا انا أذكر هذه الاخت بهذه الايا لا تحبون ان يغفر الله لكم ما دامت النية لله وما دام العمل خالص لله فلا تترددي أبدا في فعل الخير ولا تترددي في اثناء المعروف ولا تتردد في عمل الصالحات وجدد النيه مع كل قول وكل عمل ما دام عملك لله واسال الله سبحانه وتعالى ان يضم بجراحنا وان يتقبل منا ومن اخواننا واخواتنا جميعا صالح الاعمال نعم الأخ عبد العزيز من السعودية يقول فضيله الشيخ محمد حسان حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله في علمكم وعملكم وجعل الله في ميزان حسناتكم في من النور يوم القيامة مشد الله حبك في شيخي الفاضل كيف نجمع بين حسن الظن بالله والامل من مكر الله سبحانه وتعالى والله يحفظكم ويرعاكم احبك الذي يحتني فيه جزاك الله خيرا وهذا سؤال نبيه جدا لأن كثيرا من الناس لا يتقن أن يفرق بين حسن الظن بالله وبين عدم الامن من مكر الله تبارك وتعالى فاحسان الظمن بالله ايها الاحبه لا يكون ابدا ابدا إلا بإحسان العمل يقول الحسن البصري وان قوما التهمهم اماني المغشره التهمهم اماني المغشره حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسن الظن لاحسن العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ربي جل وعلا في الحديث القدسي في الصحيحين قال الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وأنا معه اذا ذكرني فينذكرني في نفسه ذكرته في نفسي لابد من العمل لابد من الشغل. فإن ذكرني في ملئ ذكرته في نفسه. وإن ذكرني في ذكرته في ملئ خير منهم وان تقرب مني شبره لازم تتقرب لازم تعبد الله لازم تقبل على الله وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وان تقرب مني ذراع تقربت منه با وان اتاني يمشي اتيتوه رولا فاحسان الظن يكون بحسن العمل لكنني اعمل وان احسن الظن بالله لاننا على يقين ان عملي لا يسمن ولا يغني من جوع والله العظيم لو عملت طوال حياتي والله لا يساوي هذا مقدار صوت في الجنة ولا تعارض بين قوله تعالى تلك الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون وبين قول النبي في الصحيحين لن يدخل أحد الجنة بعمله الله ارى الله تبركت على قل بما كنتم تعملون والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل احد منكم الجنة بعمله أو لن يدخل لن يدخل احدكم الجنه عمله أو بعمله في تعارض لا ما فيش تعارض لا تعارض فالباقي اخوه في الايه بنا كنتم تعملون هي باء سببيه هي باء سببيه اما الباء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي باء العوض يعني لي يدخل احدكم الجنة بعمله اي لن يكافئ عمله مكانته او منزلته في الجنة لا مفيش عوض هنا هنا باء العوض اما الباء في الاتى باء السببيه فلا تعرض بين الات والحديث فحشم الظن بالله تبارك وتعالى يكون مع العمل لكنني اعمل وفي ذات الوقت انا لا ارى عملي اه هذه المصيبه هي هذه الكارثه يعني قد ترى الاخ مثلا إذا صلى أو إذا قام ليله من الليالي او اذا من الله عليه بكتابين حتى انا بشمهم كتابين شرشر نط اكل البط قد نتصور انه صار عالما وانه صار مفتيا وينتفخ على الناس ويستعلي على الناس ويتكلم على الناس بعجب وكبر واخويا لا امر خطير جدا فهذا يا هذه مصيبه لكن الظن احسن الظن بالله يكون مع احسان العمل وفي نفس الوقت لا ارى عملي وارى عيوبي وزك القيم يا الله يقول والعبد الصادق السائر الى الله مطالع لمنتين من في عيب النفس من عيب النفس ما هذه منه لما تنظر إلى عيوب نفسك هذه نعمه من الله ثم مطالعه نعم الله تعالى عليه وان تعد نعمه الله لا تحصوها فانا كلما أنظر إلى نعمة ربنا من على بالعلم انا أنا استاهل العلم ده ربنا من علي عليها بحب الناس انا استاهل حب الناس ربنا من علي علي الصالحة الصالحه انا بستاهل الزوجه الصالحه ربنا من علي بيبني انا استاهل ابني لا والله والله ما استاهل والله ما استاهل اوم انظر ليه لان انا انا عارف النفس مليانه عيوب فلما انظر الى عيوب النفس وارى هذه النعم تتوالى على تطرى ازداد ذله وانتصاره لله تبارك وتعالى واظل سائرا على هذا الضرب حتى علم الله باحسن الضرب هو ده المؤمن هو ده المؤمن اللي لا يامن مكر الله يعمل ومع ذلك لا يامن مكر الله تبارك وتعالى لانه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون وان القوم الكافرون فهو يعمل وخائف والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون قالت عائشه رسول الله اهو الرجل يزني ويشرق عشطه بالخمر قال لا يا بنت الصديق ولكنه رجل يصلي ويعتصو ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه هؤلاء هم الذين أحسنوا الظن بالله ولم يأمنوا في الوقت ذاته مكر الله تبارك وتعالى يدخل سفيان الثوري يدخل حماله المسالمه على سفيان الثوري وعلى فراش الموت فيرى حناد سفيان هبكي يبكي بكاء شديدا فقال يا ابا عبد الله ابشر ابشر يا ابا عبد الله فانك, فإنك مقبل على من كنت تخافه وانت اليوم ترجوه فيبكي سفيان الثوري وقل اسالك بالله يا حماد اتظن ان مثلي ينجو من النار هؤلاء هم العباد الذين احسنوا الظن بالله مع صدق العمل وما عدم الامن من مكر الله تبارك وتعالى مش احنا بنقول الله هو احنا ما دخلناش الجنه مين يدخلها يعني يا الجنه ده الجنه دي بتاعتنا ما خلقنا الا لها هذا والعاده بالله من عدم احسان الظن بل من العجب والكبر والغرور ان احسان الظن أن تعمل وانت لا ترى عملك وفي ذات الوقت انت تخشى من نكر الله تبارك تعالى ولا تدري باي حال سيختم لك لان النبي قال انما الاعمال بالخواتيم نسال الله ان يرزقنا جميع حسن الخاتمه انه لذلك والقدر عليه اللهم امين سؤال من ريان او ريان من ايطاليا يقول حب الرسول صلى الله عليه وسلم من العباده ما هي النصيحه التي تقدم حتى لا يخ... لا يخرج هذا الحب إلى الشرك اعاذنا الله جميعا من الشرك أنا أقول يجب على المحبين الصادقين أن يفرقوا بين الحب المبني على الاتباع وبين الغلو المبني على الابتداع فرق بين الحب المبني على الاتباع وبين الغلو المبني على الابتداع فمن تمام الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسب لرسول الله ما, ما لرسول الله لرسول الله خلي بالكم من هذا الكلام من تمام الحب أن ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من توقير وتعظيم واجلال واتباع وامتثال وحب إلى آخر ما اطلت الآن وسافصل ذلك في الايمان برسول الله عليه الصلاه والسلام في الحلقات المقبله ان شاء الله جل وعلا فمن تمام الحب الا نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفه هي لله جل وعلا ومن كمال العبوديه لله أن ننسب ما الله لله وما رسول الله لرسول الله جاء اناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا فقال النبي اصلا ايها الناس قلوا بقولكم يعني شويه شويه بالراحه ايه في ايه لا يستهوي انكم الشيطان إنما أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزله التي انزلني الله عز وجل وقال علي اصلا لا تطروني لما افترط النصارى عيسى ابن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبنا مبنيا على الاتباع يعني لا نغالي كهذا الذي يقول مثلا وهو ظن أنه محب يقول ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول ليس لمحمد من محمد شيء فشأن محمد في كل احواله كشأن الله هذا ليس حثبا هذا خرج تماما فشان محمد في كل احواله او كما الذي يقول نزل جبريل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على يا جبريل اذا صعدت الى السماء فكشف الستره وانظر من يعطيك الوحي قال سمعا وطاع يا رسول الله فصعد جبريل الى السماء فكشف الستره فوجد ان الذي يطيه الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل الى النبي وقال منك واليك يا رسول الله ما هذا ما هذا الحب الصادق ان تعطي وتنح مال الله لله جل جلاله وما رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مغاله ولا شطط ولا افراط فالاطراء يا اخوه لا تطروني الاطراء لغه واصطلاحا هو المدح بالباطل هو المدح بالباطل هو المدح بالباطل والرسول يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ولكننا نحبه ونعظمه ونوجله ونوقره ونمتثل امره ونجتنب نهيه ونقف عند حدوده ونحبه ورب الكعبة حبا يفوق حبنا لأولادنا واموالنا بل وانفسنا بين جوانبنا ومستعدون الآن أن نضحي بارواحنا في سبيل رؤيته صلى الله عليه وسلم وهذه علامة من علامات حب المؤمنين الصادقين اسال الله أن يرزقنا حبه الذي يرضي ربنا عنا والذي يرضي نبينا صلى الله عليه وسلم انه ولي ذلك مولا نعم الرسول الشيخ الاخت هاجر من تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل تدخل رغبه طالب العلم الشرعي في الحصول على الشهادة العلميه من الرياء واراده الانسان بعمله الدنيا الامر يتوقف على النية الامر يتوقف على النية يعني انا لو ارتبط بطلبي العلم في هذه الأكاديمية أن أحصل على شهاده موثقه من أجل أن أقول لقد حصلت على شهاده معادلة من جامعه الامام محمد بن سعود او من جامعه الازهر أو من هنا أو من هنا وانا ابتغي بهذه النيه وهذا القول السمعة والشهره عند الناس فهذا عمل لا يرضي رب الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه محبانا وابن ماجه وغيرهما سند صححه الشيخ ابن رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليجاريه به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار ما لش قيمة ما ملوش قيمه حتى لو حصلت على الدكتوراه ملاش اي قيمه شطين والتراب ما دم تقدمت تغيرت بعملك الشمعه والمحمدة والشوره عند الناس كل عملك ما له عند الله الله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي نذرت مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله عن رب العزه انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا الشرك فيه أي في هذا العمل نعي غير تركت هو شركه وفيلف النماجه وانا منه بريء انه هو الذي اشرك فالامر متوقف على النية فان كانت النيه من اجل المحمده ومن اجل الشمعه والشوره فهذا عمل محبط لا وزن له ولا قيمة ولا كرامه عندما يتبرك تعالى وان رااه الناس وان رااه الناس في دنيا عمل عظيمه ان ان كان الاخ يطلب هذا العلم والله تبارك وتعالى يعلم نيته والله يعلم السر واخفى انت لا تستطيع ان تخادع ربك ولو خادعت كل الخلق الله يعلم الشر واخفى والله يعلم الصادق من الكاذب ويعلم صاحب الهمه من البكاش والدجال الله جل وعلا يعلم الخلق ويعلم خاينه الاعين وما تخفى الصدور ويعلم المتواضع من المنتفش المنتفخ المتكبر حتى وإن أظهر تواضعه بكلمات معسوله الله يعلم كل هذا فينطلب العلم وانت تريد أن تحصل على هذه الشهادة لتوظفها توظيفا شرعيا لدعوه الناس الى الحق تبارك وتعالى فديها ونعمت لا اشرفها من نيه وما اكرمها من نيه تتعلم العلم لتنتفع انت ابتداءا خلي بالك لتنتفع انت ابتداءا لتعبد الله على بصيرة لتعبد الله على علم فاعلم انه لا اله الا الله فانت مامور بان تقدم العلم على القول وعلى العمل جميل ثم لتترجم هذا العلم لتحول هذا العلم في حياتك انت الى واقع بحيث يقربك هذا العلم من الله بحيث يرزقك هذا العلم الخشيع بحيث يرزقك هذا العلم الادب هذه نيه جميله ثم بعد ذلك في خطوه ثالثه أن تتحرك بهذا الخير لتعلم الناس دين الله ما اشرفها وما اكرمها من نعمه وهذه هي نية الصادقين الصالحين من طلاب العلم المخلصين في كل زمان ومكان ان تتعلم لتتعرف على الله ورسوله ولتتعرف على الإسلام وعلى الحق وان تعمل بعلمك ليورثك العلم خشيه الله وان تبلغ هذا العلم للآخرين من باب قول الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره أنا من اتبعني ومن باب قول رسول في الصحيح مسلم من حديث ابي هريره من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجور مشيء ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاسم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثام مشيء اسال الله ان يجعل حظنا من ديننا قولنا وان يحسن نياتنا واعمالنا انه ذلك ما نعم اللهم فضله الشيخ الاخ ابو مسلم عبد الفتاح من المغرب يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فضله الشيخ احسن الله إليكم من الناس من يقصر في الطاعات والعبادات بحجة العمل وكثره الأشغال بدعوى أن العمل عبادة فما مدى صحه هذا القول وشكرا ان كان هذا القول ان العمل عباده بالضوابط التي ذكرتها أن يكون هذا العمل ابتغى به صاحبه وجه الله تبارك وتعالى وكان هذا العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عباده مقبله ان شاء الله لكن ليس كما يقول السائل وكثير من الناس العمل عباده يعني هو يسمع الأذان يؤذن لكنه في العمل في الوظيفه أو في المحل التجاري أو في الدكان ولكن العمل عباده هذا ضلال اي بركه واي عباده هذه التي تشغلك عن حق لله تبارك وتعالى هو الحق الأول بعد نطق الشهادتين هو الركن الأول من اركان دينك بعد نطق الشهادتين الركن العملي الأول الذي الذي يثبت إسلامك أن تصلي لله بعد أن ردد لسانك لا اله الا الله محمد رسول الله فاي عباده هذه التي تدعي وتزعم وانت مشغول عن الصلاه وانت مشغول عن طاعه الله تبارك وتعالى فالعمل الذي يشغلك عن الصلاه ليس عباده اي عباده هذه هل هذا موافق لسنه رسول الله او لم اذكر الشرط الثاني ان يكون العمل موافقا لهذه شيف البشريه هل هدي سيد البشريه ان تسمع المؤذن يؤذن ثم لا تجيب هل من هدي سيد البشريه ان تسمع المؤذن يؤذن وانت في وظيفتك او في جامعتك او في عملك بل الذي يذم القلب الذي يدم القلب انني ارى انني أرى مساجد مباني ضخمه وجامعات فخمه جدا يخطط لها وتبنى على احدث الطراز ثم ليفكر المفكر والمخطط أن يضع ضمن هذا المبنى مسجدا للصلاه والذي يضع الجداول جداول المحاضرات لا يفكر أبدا أن وقت الصلاه هو وقت الظهر سياتي في جدول المحاضرات فليفسح له وقتا ليصلي المسلمون من عميد الكلية واساتذه وطلاب وطالبات يصلوا الجميع لله تبارك وتعالى فحينما نفهم ما أؤصل واقل بانه لا يصبح العمل عباده الا اذا ابتغيت وكان موافقا لهدي رسول الله نفهم يعني المعنى المراد نفهم المراد فكل عمل يشغلك عن طاعة الله كل عمل يشغلك عن حق لله عبر ركن من اركان هذا الدين فليس البته لعاقل على وجه الارض ان يصم او أن يصف هذا العمل بانه عباده وانا اذكر اخواني واذكر نفسي ابتداء بان طاحونه العمل وساقيه العمل العمل ان لم تنتبه اليها ربما تطحنك طحنا ولن تفيق منها ابدا إلا وأنت بين عسكر الموتة فلا تنشغل اخي بالدنيا هذا الانشغال لأنني أرى كثيرا حتى من احبابنا اخواننا ارى, أرى فاضلا هو يحافظ على الصلوات في جماع حافظ على الصلاه في جماع لكنه لا يفكر مع هذا ان يمنح نفسه وقتا ليستريح من هذه الدوامة دوامة وطاحونة وشقيه العمل ليتعرف في هذا على الله على رسول الله ليتعلم من عالم رباني صادق حقيقة هذا الدين ليذكر نفسه بالآخرة لكنه تراه في عمل وفي عمل وفي عمل صحيح ويصلي ويحافظ على الصلاه لكن اين القران يا اخي أين وردك اليومي من القران اين اذكار الصباح اين اذكار المساء اين اذكرك المطلقه اين جلستك مع اولادك لتعلمه شيئا عن كتاب الله او شيئا من كتاب الله او شيئا من سنه رسول الله ثم الا تفرغ من وقتك هذا كله وقتا لتتعلم فيه عن الله ورسوله لتجلس بين داعي عالم رباني او داعيه صادق لتسمع قال الله وقال رسوله إن لله عبادا فطنا تلقوا الدنيا وخاف الفتنه نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا واذكروا بحديث رسول الله في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه والحديث صحيح من حديث ابن مسعود ومن حديث انس وله الذي اذكره الان للترمذي لان لفظ ابن ماجه كالسند وحسن قال صلى الله عليه وسلم من كانت الاخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا إلا ما قدر له معه. هل أحد من الشباب عنده اي سؤال او اي استفسار تفضل اخ معاذ اللهم الله اني احبك في الله حبه الله عز وجل اسال الله يجمعني واياكم في فردوس يوم القيامه أحمد رب. أحمد رب. شيخنا سمعت حديثا عن نبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان لا يبلى في قلب احدكم كما يبلى الثوب فما مدى صحه هذا الحديث وان كان صحيحا فمنعقل بذلك كيف يجدد ايمانه حتى يصل إلى الخشوع وروح الايمان مرة أخرى جزاكم الله عنا خير وهيات ما بقدر شيء احبك الذي يحتني شيء الحقيقه اخونا معاذ انا سال سؤالا مؤلما نسال الله نجدد الايمان في قلوبنا جميعا وغيره تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليله يعني هذه الكلمات ترن في اذني الآن واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم الصدق في الأقوال والاعمال والاحوال اما عن صحه الحديث فالحديث رواه الامام احمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدرك بسند حسنه شيخنا الالباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الايمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب اي كما يبل الثوب فاسالوا الله أن يجدد الايمان في قلوبكم إن الايمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب أي كما يبل الثوب فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم وهذا معتقدنا الذي ندين الله به ترجم الامام البخاري في صحيحه باب بعنوان باب الايمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه قال تعالى هو الذي أنزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم فاثبت الله جل جلاله في هذه الايه وغيرها من الايات ان الايمان يزاد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات والسؤال الخطير كيف يجدد العبد ايمانه ان شعر بأن الايمان يعني قد خلق في قلبه وفي جوفه وهذا الحديث أو الجواب يا اخوه التنظير البارد فيه لا يغير من الواقع شيئا يعني ساضع الآن بين ايديكم نقاطا عملية لتجديد الإيمان لكن ان ظلت هذه النقاط مجرد تنظير لم تؤثر في الإيمان بالتجديد وبالزياده أبدا اما الجواب يحتاج يحتاج الى ان نحول هذه النقاط الى عمل يحتاج الى ان نحول هذا المنهج الى عمل لان الايمان اتفقنا يزيد وينقص لكن بالطاعه يزيد بالطاعه وينقص المعصيه يبقى لن يزيد الايمان في قلبك ولن يتجدد الا بالطاعات واحد اول خطوه على الطريق صدق الاستعانه بالله جل وعلا الله فمن اعانه الله فهو ومن خذله الله فهو المخذول اثنين ثاني المحافظة على الصلوات الخمس في جماعه يا الله يا جرب هذا ورد التعب يتجدد ايمانك المحافظه على الصلوات الخمس في جماعه ولا اريد ان استدل بادله كثيرة على كل بنت يكفي ان اذكر فقط بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم الحديث ابي هريره الا ادلكم على ما ينحي الله بالخطايا ويرفع الدرجات ويرفع الدرجات لن ترفع درجاتك عند الله إلا بايمان إلا بتجديد وبقوة الإيمان الايمان وبصحه في الايمان الا ادلكم على امانح الله به ويرفع الدرجات قال ابو هريره رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وان تضار بعد الصلاة فذلك من الرباط فذلك من الرباط فذلك من الرباط الى اخره ثالثا المحافظه على ورد يومي للقرآن المحافظة على ورد يومي للقران والادله على ذلك كثيرة جدا اقراء القران في نواتهم القيامه الشفاعه لاصحاب حديث ابي وابصح مسلم يوتهم القيامه بالقران واهل الذين كانوا يعملون به تقدم سوره البقره وسوره ال عمران كانهم مغممتان او غيايتان او حزقان او فرقان من طيب الصفط حاجه عن صاحبهم هم القيامة هذا بصح مسلم حديث النواس اسمعان إلى اخره المحافظه على ورد يومي للقران رابعا المحافظة على صحبه الصالحين من الاحياء والاموات المحافظه على صحبه الصالحين من الاحياء والاموات ان صحبه الصالحين من الاحياء فمعلومه اصحب اهل العلم ربما يفتح الله على زميل لك من طلاب العلم بالذكر خليك ملازمه اضرب معاه بسهم في جانب العبوديه دي قال هو عبوديه الذكر هينتبه هذا جواب لكل المسلمين تقريبا ترى طالبا اخر من طلاب العلم زميل لك فتح الله عز وجل عليه في جانب طلب العلم لازمه لتعلو همتك في جانب الطلب اضرب معه بسف في طلب العلم ترى طالبا ثالثا فتح الله عليه قيام الليل الله اضرب معه بسف ان جالسه وصاحبته قد تقوم الليله التي بارك تعالى ترى طالب رابعا قد فتح الله عليه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير لازمه لتضرب معه في وهكذا قال ابن القيم اضرب مع اهل كل عبودية بسهل اضرب مع اهل كل عبودية بسهل يبقى الصحبه الصالحة مثل الجليس الصالح والجليس سوء حامل المسك نافخ الكير لا تصاحب الا مؤمنة ولا كنت عامك الا تقي اصحب الاخيار والله العظيم يا اخوه هناك من وجوه اهل الفضل من, من تذكرنا بالله جل وعلا فيه وجوه تذكرنا بالله وفيه وجوه تذكرنا بالمعصية والمش النبي قال ذلك كان في مصطفى احمد بسند صحيح وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال خير عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله في واحد كده اول ما يقل على مجموعه وهو بيدخن يرمي السيجاره يقول خلاص الشيخ قال الله هذه علامه اشاره جميلة هذه بشره لهذا الرجل الفاضل بشره له انه ممن من خير عباد الله بنص حديث رسول الله فاتحين شريط اغاني اقفل اقفل خلاص خلاص الشيخ جه ممكن تبقى فرح رايح فرح واغاني لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان انقلبت إلى توحيد والله هذا يعني حدث يحدث الان الصدق نراه وتكراره وهذا يدل فإنما يدل على خيريه هؤلاء العباد عبد الله اسحب هؤلاء ليذكرك أو لتذكرك صحبتك لهم بالله تبارك وتعالى وابتعد عن الاشرار ان صحبه الاخيار في ممن ماتوا فبمطالعه سيرهم والتعرف على أحوال مغبرين خامسا باجاش شديد اكثر من زيارة المقابر فانها تذكرك بالاخره سادسا أكثر من زياره المرضى فانها ترقق قلبك سابعا احرص على ركعات بالليل تصليها لله تبارك وتعالى ثامنا اكثر من الذكر وداوم على الاستغفار تاسعا لا تنسى الدعاء فالله تبارك وتعالى قال ادعوني استجب لكم اسال الله جل وعلا باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا صالح الاعمال وان يرزخنا علما نافعا وقلبا خاشعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك فتح الله عليكم ورحمه الشيخ وجعله في ميزان حسناتكم واعتذر لجميع الاخوه والاخوات الذين لم اقرا اسئلتهم على الشيخ وذلك إما لأن الاسئله خارج نطاق الحلقه أو لانتهاء وقت البرنامج اعزائي المشاهدين هل يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار الجواب كلا لا يستوون قال الله تعالى في محكم التنزيل الا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اول الالباب هل يستوي من كان عالما بربه عالما باحكام الشرع عالما بجزاء الله عز وجل وعقابه هل يستوي هذا ومن لا يعلم شيئا من ذلك لا لا يستوون اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى موعدنا يوم الاثنين المقبل إن شاء الله مع فضيله الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه